قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والعالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وانتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فهذه الأيام الفضلة المباركة تظلنا من جديد ورجب ومن بعده شعبان بوابة لرمضان ورجب شهر حرام معظم عند الله سبحانه وتعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فواجب على العبد أن يتحرى أن يتوب إلى الله عز وجل من المظالم التي فيما بينه وبين الله والمظالم التي فيما بينه وبين الناس لأن الله تعالى خص هذا المعنى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وهذا تمهيد لما يأتي من معاني تهيئه القلب والنفس لتلقي هذه النفحات التي يمن الله عز وجل بها ويكرم بها من يشاء من عباده منة عظيمة ان ندرك هذه الأيام أيام فضل وبركة ورحمة دورة تجديد للإيمان في القلوب ودورة تأهيل للمراتب العاليات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 بلا رمضان ولا موسم حج ولا الأشهر الحرم ولا أيام عرفة وعاشراء ويوم الجمعة هذه كلها فرص والسعيد من اغتنم هذه الفرص حتى تزيد حسناته وتقل سيئاته هذا موسم طاعة يأتي مع تجديد في الأجواء جو صيف بعد شتاء أيام امتحانات تاتي وتروح وهكذا الانسان يعيش متغيرات كثيره ثم في نهايه هذه المتغيرات كلها والموت, لنا من, بعد والموت من بعد لنا بالمرصد ان لم يفاجئ اليوم فاجا في غده فهو ات ات نسال الله تعالى ان يجعل خير اعمالنا خواتمها وخير اعمارنا اواخرها وأحب أيامنا يومنا القاه بقي معنا كتاب الحج في منهجنا انتهينا من الصوت نعم بقيت بقية في الصوت na. No. ismullah, waalhamdullah, waasalamu alaikum, waalaikum alaikum waalaikum alaikum waalaikum alaikum waalaikum alaikum waalaikum alaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum waalaikum وأخر وأخر صيام بعد شهر رمضان شهر ما ذري يدعونه المحرّم ومن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى من عشرة الحجّة وانصام رمضان وأتقع بست من شوال تألف صامت جبر كله وصيام يوم وصيام يوم عاشوراء تفطر سنة وصيام يوم عرفة تبقى سنتين ولا يستحق من بعرفتها أن يسونا. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام ما يتعلق بصوم الفريضة وأحكام ذلك انتقل من صوم الفريضة إلى صيام التطوع وذلك أن العبد مأمور أن يتبع الفرائض بالنوافل كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فذكر هنا في شأن صيام التطوع أفضل الصيام صيام داود عليه السلام وهذا لنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما هو أفضل الصيام بالنص وهو أيضا أشقه فإن الذي يصل الصوم سردا يتعود على هذا لكن أن يصوم يوما ويفطر يوما هذا أعدله وأشقه وأعظمه أجرا وهو سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشد إليه وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة وهذا قريب من نص النبي صلى الله عليه وسلم وعشر ذي الحجة هي أفضل الأيام تضاهي عشر رمضان الأخير والتي هي أفضل الليالي ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله وهذا أيضا قريب من نص النبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثاله فرمضان بعشرة شهور وست شوال بستين يعني بشهرين فكأنه كلما صام رمضان وأتبعه ست من شوال فقد صام السنة كلها وهذا معنى كونه صيام الدهري ومعلوم أنه لا يقصد من هذا أن يستغني عن يعني أنواع الصيام الأخرى كالاثنين والخميس وعاشراء وعرفة وإنما هذه أجور مضاعفة وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة هذا أيضا نص حديث مسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين لما ذكر أيضا في الحديث أنه يكفر ذنوب سنتين ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه يعني يستثنى من استحباب صوم يوم عرفة الحاج ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة لما كان حاجا وأرسلت إليه بعض النساء قدحا من اللبن حتى تتأكد إن كان صائما أو مفطرا فلما رفع إليه شرب وهو واقف بعرفة وذكر العلماء أن الحكمة من هذا التقوي على أعمال يوم عرفة وليس اليوم عرفة عمل إلا الدعاء فيكون المقصود في يوم عرفة التقوي بذلك على الدعاء ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم وما يتعلق بهذا التطوع الذي ذكره وما سيأتي هل ينشغل به قبل أن ينشغل بقضاء ما فاته من رمضان يعني هل يجوز التطوع قبل قضاء ما عليه من رمضان الصحيح أن الأمر واسع ما لم يضق الوقت فإذا بقي على مجيء رمضان الثاني مثلا ثلاثة أيام وعليه ثلاثة أيام لا ينبغي أن ينشغل بغير القضاء وهذا مذهب الأحناف خلافا للحنابلة فالحنابلة عندهم أنه لا يجوز أن ينشغل بالتطوع إلا بعد أن ينتهي من القضاء لكن الصحيح أنه لو انشغل بالتطوع لأن القضاء متسع على مدار السنة إذا خرج من رمضان وعليه بعض الأيام من سفر أو مرض أو المرأة في الحيض أو النفاس فإنه السنة طويلة فإذا بادرها مثلا أيام زلحجة أو, أو كان يحرص على الاثنين والخميس فلا باس ويجزئ ما بقي على مدار السنة أو يؤخره إلا ما كان من ست شوال فإن ستة الأيام من شوال ينبغي أن لا يشرع في صومها إلا بعده أن ينتهي من القضاء لأنه لو انشغل بصوم ستة شوال قبل أن ينتهي من قضاء رمضان فما صام رمضان لأن فضلها مربوط بالصيام رمضان من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال لهذا في خصوص الست من شوال ينبغي أن يتم رمضان أولا حتى يعني ينفعه الست من شوال مع رمضان ويكتب له صيام الدار فهذه ليس لا علاقة بمساله يعني صحة التطوع قبل القضاء هذا الباب على اصله لكن خصوص الست من شوال ينبغي أن يبادر بقضاء رمضان اولا في شوال حتى يدرك يعني ستة باقية من شوال فيصح له الأجر المشار إليه نعم صيام والاثنين والاثنين والخميس شاء وإن شاء ولا قضاء عليه وكذلك ثائر وكذلك ثائر وكذلك, وكذلك الحج يجب وقضاء نعم. قال ويستحب صيام أيام البيض يعني المقصود أيام. الليالي البيض سميت الليالي البيض لبيضاضها بالقمر لأن القمر يكون فيها بدرا وصوم ثلاثة أيام من الشهر على إطلاقه كما في حديث أبي هريرة أو صانيا خليلي بالصيام ثلاثة أيام من الشهر يجزي في أي ثلاثة أيام من الشهر لكن الأفضل والأكمل أن تكون أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويعرف ذلك برؤية الهلال وإذا يعني شق متابعت ذلك في كل شهر فإنه لا بأس أن يعني ينتفع بذلك بالغالب الذي يأتي في التقويم المعروف والاثنين والخميس أيضا مما يعني يشرع ويستحب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا ولما سئل قال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم والاثنين أوكد من الخميس لانه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه او انزل عليه كما اخبر في صحيح مسلم لما سئل عن ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي وبعثت فيه وانزل علي فيه فكلاهما مستحب ويوم الاثنين أوكد من الخميس واما الجمعه والسبت والاحد فيكره إفراد كل منهما في هذا معروفه في شأن الجمعة يعني لما صامت إحدى زوجاته قال لها أصمت أمس قالت لا قال اتصومين أو أتريدنا الصوم غدا قالت لا فنهاها يعني عن إفراد الجمعة وكذلك في يوم السبت حديث مشهور لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة يعني أن يعض على ذلك والصحيح أنه أيضا يكره إفراد السبت ويكره إفراد الجمعة كذلك الأحد لأنه عيد معظم عند النصارى إلا ان لا يكون قصده ذلك وإنما اتفق كان يكون يصوم يوما ويوما يصوم يوما يفطر يوما فلا بد انه ساتيه يعني جمعه بين سبت واحد وبين يعني خميس وسبت وسوف ياته سبت بين جمعه واحد ما دام يقصد هذا لا باس او يكون يقصد يعني ان يصوم قبله يوما او بعده يوما لكن المكروه هو الافراط لان الافراط يشعر بالتخصيص وهذا التخصيص يعني لم يرد بل ورد النهي عنه بقي من الأسبوع الثلاثاء والاربعاء فليس يعني فيهما ذكر في النصوص فلا نقول إنه يسن ولا نقول إنه يكره. وشدد بعض أهل العلم في يوم السبت كالشيخ الألباني والحديث المذكور ولو يجد أحدكم إلا لحاء عينب أو عودة شجرة فليمضغه قال بعض أهل العلم إنه منسوخ وحتى لو قلنا إنه على ظاهره فالمقصود هو يعني إفراده مع يعني اعتقاد يعني قصد معين أو نية معينة أما إن اتفق فأرجو أن يكون الأمر واسعا والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صم وإن شاء أفتر كلاف صائم الفريضه فانه ليس امير نفسه بل هو عبد مامور كتب عليكم الصيام فالصيام في الفريضه فرض اما التطوع فامر مستحب وهذا معنى كونه امير نفسه يعني ان شاء اكمل وان شاء لم يكمل ولا حرج عليه وربما جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا يعني قال سالهم هل عندكم شيء إن قالوا نعم افطر وان قالوا لا صام صلى الله عليه واله وسلم ولا قضاء عليه لو انه بدا له ان يفطر في صوم تطوع فانه لا يلزم بالقضاء إن لان شيئا اصله غير واجب سوف يعني لا يكون واجبا بابطاله عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه وقال هل عندكم شيء فقدمت له حيثا الحيث يعني تمر ويوضع عليه سمن ونحو ذلك قال لقد أصبحت صائما فأكل منه هنا أخبر أنه كان قد نوى الصيام صيام التطوع ثم إنه يعني أكل منه قال وكذلك سائر التطوع يعني أن المتطوع أمير نفسه إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما خصوص الحج والعمرة لقول تعالى وأتم الحج والعمرة ومعنى وأتم الحج والعمره ان انه لو شرع في الحج والعمره النفل بعد اداء الفريضه فما دام قد شرع يلزمه الاتمام لامر الله تعالى بذلك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى عن صوم ايام التشريف إلا انه رخص في صومها لمن إذا, إذا لم يجد اذا لم يجد ولها حكم العشر رمضان نعم قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر والاضحى وهذا بالاجماع لانها ايام عيد وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الايام ايام عيد وايام العيد فيها من اظهار الفرح والسرور والتوسعه على الاهل في المطاعم والمشارب ونحو ذلك ولهذا قال عمر كما في الحديث المتفق عليه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما بل لا ينعقد الصوم في يعني هذين اليومين <تصفيق> ونهى عن صوم أيام التشريق أيام التشريق الثلاثة ثلاثة الأيام التي بعد يوم الأضحى ثاني وثالث ورابع أيام العيد عيد الأضحى ووجه ذلك أنها أيام عيد ايضا قال أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل لكن تستثنى أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي كما سيأتي وعدل عن الزبح إلى فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فإن كان لم يصم ثلاثة أيام في الحج قبل بداية الحج قبل يوم الثامن يشرع له أن يعني يصومها في أيام التشريق وهذا حديث البخاري أن ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لا يجد الهدي وليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان ومقصود الإشارة إلى خصوص ليلة القدر وتحريها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ومعلوم أنه عرفها ودل عليها ثم تلاحى رجلان من المسلمين فرفع تعيين ليلة القدر ولعل هذا لحكمة بالغة وهي أن يجتهد المسلمون في عموم العشر وخصوصا في الوتر منها رجاء أن يلتمسوها لما لها من الفضل والبركة والراجح أيضا أنها تتنقل في الوتر من العشر لا لزم أن تكون ثابتة. طارئا تأتي ليلة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسعة وعشرين يختلف من سنة لسنة. نعم. لا من أهلك وهو النذون وهو النذون النسجلي ضع الجيد على الجيد. وهو سنه الا ان يكون ندرا فيلزم الوثائق به ويصح من المراه كل مسجد غير مسجد بيتها ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعه واعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعه افضل باب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعه الله اصل الاعتكاف في اللغه من العكوف يعني الملازمه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون يعني ملازمون واما ما ذكره فهو المقصود بالمعنى الشرعي لاعتكاف الشرع لزوم المسجد لطاعه الله وقوله لزوم المسجد لانه لا يصح يعني في مسجد البيت أو في مسجد المدرسة ونحو ذلك من المصليات الموجودة في الدوائر الحكومية ونحوها وقد سئل ابن عباس عن امرأة تعتكف في مسجد بيتها قال هذه بدعه لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة فقال أبو حنيفة يجوز لها في مسجد بيتها لكنه قول ضعيف وهذا لخصوص المرأة وهو سنة يعني الاعتكاف سنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعله في رمضان وداوم عليه واعتكف معه أزواجه وأجمع أهل العلم على مشروعية الاعتكاف في رمضان وسنته في هذه العشر المعروفة نعم قال إلا أن يكون نزرا وهو سنة إلا أن يكون نزرا فيلزم الوفاء به باب النذر سياتينا في, يعني في السنة الثالثة والمقصود بالنذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يكن واجبا فأصل الاعتكاف سنة لكن لو أن رجلا نذره فقد أوجبه على نفسه وحينئذ ينتقل إلى الفريضة وهكذا كل نذر فلو نذر سواء الاعتكاف او غيره لازمه ما لم يكن يلزمه قبل ذلك الا بالنذر كما في حديث عمر لما قال اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال اوف بنذرك ولعموم الحديث ومن نذر ان يطيع الله فليطعه ويصح من المراه في كل مسجد ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل يصح من المرأة في كل مسجد يعني يقصد كل مسجد من المساجد التي يعني هي بيوت الله التي أعدت للصلوات ومسجد البيت ليس مسجدا يعني على الحقيقة ولا في الحكم لأنه من اتخذ مسجدا في بيته هذا لا يكون له أحكام المسجد لأنه إنشاء باع البيت كله وفيه هذا المكان الذي سماه مسجدا أما المسجد المسجد فوقف لا يباع ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة هذا لقولي تعالى وأنتم معكفون في المساجد. وقال هذه للعموم. فيشمل كل مسجد تقام فيه الصلاة. وليس هذا للعهد الزهني حتى يقال يعني المساجد الثلاثة المشهورة. كما يعني فهمه حزيفة من الحديث الذي رواه وعمل به ابن المسيب ابن المسيب وشيخ الألباني وغيرهم من يعني عدم جواز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فالحاصل أن الأقوال في تعيين المسجد ثلاثة أقوال أضيقها أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث وهذا يعني قول حزيفة وسعيد بن مسيب وأخذ به الشيخ الألباني لعموم الحديث الذي رواه حزيفة رضي الله عنه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث وحملوا عموم الحديث عموم الآية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد أنها يعني نزلت والنبي سصمع معتكف في مسجد ولهذا لا تعارض عنده بين الآية والحديث وهذا أضعف الأقوال قول الثاني أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع مسجد لابد أن يكون جامعا تقام فيه الجمعة لأن عشرة الأيام سوف يتخللها على الأقل جمعة وقد يتخللها جمعتان وهذا مذهب علي وابن مسعود وعروة والزهري وقول لمالك. القول الثالث أو وهو قول الجمهور من الائمه الثلاثه والقول الثاني لامام مالك ان الاعتكاف في كل مسجد جائز لعموم الايه ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد وأجابوا عن حديث حذيفه بانه يعني ضعيف وقيل شاذ وقيل المقصود لو حملناه على بابه يكون الاعتكاف كاملا لعموم الاجر وفره الاجر في المساجد الثلاثه ولهذا أنكر ابن مسعود ما ذهب إليه حزيفة وقال لعلك نسيت وحافظوا أو أخطأت وأصابوا قال ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافوا في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل يعني خروجا من الخلاف نعم Wanneer Nader het kaaf of de Masjid belooft geen duidelijkheid, belooft dat dit in het bijzonder de Masjid te laten. Als Nader المسجد الحرام Masjid Haram is, الاعتكاف في noodzakelijk. رسول الله صلى الله عليه وسلم Masjid له ان يعتكف في المسجد الحرام het niet nodig om het kaaf van de Masjid Haram te laten. قال ومن نظر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غير وجه ذلك أن المساجد كلها يعني معنى واحد لا تفاضل بينها فليس هناك مسجد أفضل من مسجد إلا ما كان من المساجد الثلاثة المخصوصة فلو نظر وأوجب على نفسه صلاة أو اعتكافا في مسجد ففع مسجد عادي من المساجد العادية ففعل هذا في غيره فالامر واسع لان الفضيله متساويه والصحيح انه اذا عينه لا يتعين لو قال نواده ان اصلي في مسجد فجر الاسلام او نظرت ان اصلي في مسجد يعني فجر الاسلام مثلا فلا يتعين ذلك الا لمزيه شرعيه كما لو كان يعني لكثره الجماعه او كونه يعني عتيقا أو جامعا أو نحو ذلك فيتعين كما قال بعض أهل العلم إلى المساجد الثلاثه يعني أما المساجد الثلاثة فلها خصوصية في الفضل ليست كغيرها من المساجد أما المسجد الحرام فمعروف فضله في النصوص صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومعروف فضل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا بألف صلاه مما سواه واما المسجد الاقصى فليس له حرم بالاتفاق المسجد الحرام له حرم والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم له حرم المسجد الاقصى ليس له حرم وان كان له فضل مخصوص يعني في الفضل وجه الخصوصيه ذكره بين المساجد الثلاثه لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد فذكر منها الاقصى وان لم يكن له حرم كالحرمين وايضا صحح الألباني في الترغيب والترهيب صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه معنى أفضل من أربع صلوات هذا يفهم ان له من الفضل مئتين وخمسين ضعفا عن المساجد الأخرى وأما الروايات التي فيها خمسمائة فلم تصح قال إلا المساجد الثلاثة فإذا نظر ذلك في المسجد الحرام لزمه ان المسجد الحرام اعلاها فضلا وغيره لا يعني يقوم مقامه وإن نظر الاعتكاف في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه وإن نظره في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب نظره في الاقصى فله فعله في الاقصى وله فعله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه افضل منه اما ان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليس له ان يكون في الاقصى لكن ممكن في البيت الحرام واما في البيت الحرام فهو اعلاها فلا يجزئ عنه غيره وعند ابي داود ان رجلا نذر ان يصلي في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يعني في مسجد النبي صح لأنه افضل منه ف يعني كان الرجل يعني لم يرضى فقال له في المره الثالثه شانك اذا يعني انت وشانك كأنه اراد ان يخفف عليه رجل في المدينه فلماذا يرحل الى الشام ويمكنه ان يصلي في مسجد المدينه وهو افضل من المسجد الاقصى ويلحق بهذه يعني المعاني هل تضعف الصلاه في الحرم كله أم في مسجد الكعبة فقط يعني هل مضعفت الصلوات في الحرم في المسجد الحرام في خصوص المسجد المعروف أم في يعني مكة بحدود حرمها عند الحنابلة تضاعف الصلاة في مسجد الكعبة فقط استدل الحنابلة بالحديث صلاة في مسجدي يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالف صلاه الا مسجد الكعبه يعني تزيد وعموم الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ولم يقل مكه او الحرم ولقوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لم يقل فلا يدخلوا إنما قال فلا يقربوا المسجد الحرام واستدلوا ايضا بقوله تعالى سبحانه الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه أسري به من الحجر يعني حجر الكعب ومن أهل العلم من قال واستدل بهذه الآية ان التضعيف في الحرم كله يعني صلاة ضعف في الحرم كلي ليس في المسجد فقط وجه ذلك أنه لما نزل الحديبية صلى الله عليه وسلم الحديبية بعضها حرم وبعضها غير حرم كان يتحرى الصلاة في الحرم لكن هذا لا يلزم منه لأنه لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل عموما أما أن يكون لها نفس الفضل فهذا لا يصلح دليلا واستدل بعضهم بأن أية الإسراء سبحانه الذي أسرى فيها أنه أسرى به من بيت أم هانئ وقال الله تعالى أسرى بعبده من المسجد الحرم وإنما أسرى به من بيت أم هانئ وبيت أم هانئ في مكة ليس في المسجد الحرام لكن الروايات هنا مختلفة جمع بينها الحافظ بن حجر بان يعني بين روايات المعراج بأنه كان نائما أولا في بيت أم هانئ فأخرجه جبريل إلى كعبة وفي بعض الروايات إلى الحجر وفي بعضها إلى الحطيم ثم عرج به وبالتالي أيضا لا يكون هذا دليلا كان في بيت أم هانئ ثم إنه يعني أخرجه جبريل إلى المسجد الحرام ثم كان الاسراء منه نعم ويستحق يستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما يعنيه من قول وفعل ولا يقوم الاعتكاف بشيء من ذلك ولا يخرج من المسجد الا لما, لما لا بد له منه ان, أن ينشغل ولا يماشي امراه وان ساء ولا يماشي امراه وان ساء عن والديه بالوالده او عن والديه ولم يعرج اليه جائز ولم يعرج اليه جائز نعم هذه جمله من أداب الاعتكاف قال يستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب يعني القربات كالصلاه والذكر والتامل وقراءه القران ونحو ذلك لكن هل ينشغل بطلب العلم قالوا لا ينشغل بطلب العلم لما فيه من نوع مخالطة لكن استثنى بعض أهل العلم إذا, كان إذا كانت فرصة نادرة كما لو كان هناك بعض الأفاضل ممن لا يلتقى بهم عادة أو الحلق النادرة التي يحصل فيها من الفضل والأجر والعلم ما قد لا يحصل في غيره هنا قد يقال إنه أفضل يعني فيحضره إذن مدار هذا على يعني النظر في القرائن وإلا في الأصل أن المعتكف يعني قد عكف قلبه على ربه بالعبادة واجتنبوا ما لا يعنيه من قول وفعل يعني يستحب له أن ينشغل بسوى ما قصده من العبادة وليس المجال مجال يعني لغة أو كلام أو حديث أو يعني استطرادات وإذا كان العلماء اختلفوا في طلب العلم وأكثرهم أنه لا يعني تعقد مجالس العلم في هذه الأيام فلن يقال هذا في مسواه من باب أولى لأن شرف العلم معلوم ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك يعني لا يبطل بالكلام المباح وأن كان لا ينبغي له ذلك ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إن الأصل يعني نية الاعتكاف أن إنسان لا يخرج من المسجد ومعنى الاعتكاف العكوف ولزوم المسجد لطاعة الله إلا لما لا بد منه كخروج الإنسان لقضاء حاجته أو إن كان يخرج للطعام والشراب أو لجلبهما إن لم يكن يجلب إلى المسجد أو لا يسمح بذلك في المسجد أو لا يمكن حينئذ هذه أيضا حاجة إلا أن يشترط يعني لو اشترط أن يخرج لشيء ما مختلف أهل العلم هل يجزل اشترط الاعتكاف المشروط الذي كثر في زماننا جدا المذهب والشافعية يجوز الاشتراط قياسا على حديث ضباعه وسياتي في الحج لما قال لها حج واشترطي قالت اللهم محلي وان حبسني حابس حابس فمحلي حيث حبستني ومع هذا فعند الحنابلة والشافعية ايضا ان المحافظه على الاعتكاف يعني على شان النبي صلى الله عليه وسلم اولى لكن عند مالك وابي حنيفه لا يجوز الاشتراط اصلا لعدم الدليل ولم يروا القياس على يعني الحج كما ذكر الحنابلة وغيره لا شك أن فتح باب الاشتراط في نوافل العبادات قد يؤدي إلى أنواع من تغيير الهيئات ويعني الخروج بهذه العبادات عن أصليها الموضوع له يعرف هذا في زماننا صار أكثر الناس يشترطون وقد لا يكون عنده نفس الحاجة لكن يعني لما وجدوا أن الاشتراط مفتوحا او ان الاشتراط مفتوح تساهل بعض الناس في هذا ولم يترتب في الحقيقه يعني المقاصد المرجوه من الاعتكاف مع كافه الخروج والدخول فالاعدل ان يقال انه لا ينبغي الاشتراط الا يعني في اضيق الحدود ومع لزوم يعني الأدب المعروف في هذا والذي ينبغي أنها عشرة أيام في السنة ينبغي أن يفرغ لها الوقت وأصحاب الوظائف ونحوها من السهل أن يرتب نفسه على مدار السنة أن يخلي هذه الأيام ولا يباشر امراه لأن هذا إن أدى إلى الجماع بطل الاعتكاف بالإجماع وأما المباشرة من غير جماع فإن كانت المباشرة بلا شهوة فهي مباحة كان النبي في الاعتكاف يعطي رأسه لعائشة تغسله له هذه المباشرة بلا شهوة كترجيل الرأس ونحو أما إذا كانت يعني المباشرة بشهوة فإنها مفسدة للاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والقول الثاني أنه لا يفسد إلا بالوطن وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز يعني خرج لقضاء حاجته فمر على يعني مريض فقال له كيف حالك ونحو ذلك هذا لا يبطل الاعتكاف لأنه لم يعرج إليه لم يترك الاعتكاف ويذهب إليه في مسلم عن عائشة كنت أدخل البيت للحاجة يعني وهي معتكفة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ماره يعني في مرورها دون أن يعني تعرج عليه يعني تنتقل إليه هذا آخر كتاب الصوم ونشرعه في الحج إن شاء الله كتاب الحج والعمر يجب الحج والعمر والعمرات مرة في العمر على المسلم العاقل بالغ القرم إذا استطاع إليه سبيلاً فاستطاعوا ان ينينا ان يجدوا غذاء وراحا لآتيهما الا يسطر فيه فاضلا عملا يحتاج إليه مما فاضلا عملا يحتاج نفسه وعياله على الجوال كتاب الحج والحج في اللغه القصد وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك على ما زاء في والمناسك جمع منسى. والمنسك عن المتعبد ولكل امه جعلنا منسكا واكثر ما يطلق المنسك على الذبح ان صلاتي ونسكي مقصود الذبح وسميت الحج العمره مناسك لما فيهما من الهدي ايضا والفديه فان الحج والمعتمر يقصد الى الهدي وقد يجب عليه كما في التمتع والقران وسياتي تفصيل ذلك والحج واجب بالاجماع والنصوص في هذا كثيرا وللله على الناس حج البيت والحديث في الحج أيضا يعني كثيرة معروفة وإنما الخلاف في العمرة هل العمرة واجبة كالحج اختلف أهل العلم عند الحنابلة والشافعية أن العمرة واجبة وهذا هو الراجح وهو قول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ودليلهم حديث عائشة سألت هل على النساء جهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره وهذا نص في وجوب العمره واقترانها بالحج كذلك في الوجوب اما عند مالك وابي حنيفه فان العمره مستحبه ولا تجب وهو اختيار شيخ الاسلام والراجح يعني المذهب من وجوب العمره وفصل بعضهم ففرق بين الافاقي والمكي فجعل العمره واجب على الافاق يعني من خارج مكه دون يعني المكي وهذه روايه في مذهب احمد واختلف اهل العلم هل الصحيح ان الحج واجب على الفور اذا حصل الاستطاعه او على التراخي فان شاء يعني اخر الصحيح وجوب الحج على الفور لان هذا مقتضى الامر مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى بالحج أن يكون على الفور ولغضب النبي صلى الله عليه وسلم على المتباطئين في التمتع وأيضا يوم الحديبية لما تلكأوا غضب عليهم أمرهم في الحج أن يتمتعوا تأخروا غضب عليهم أمرهم في الحديبيه أن يحلقوا تأخروا كاره زال هذا يدل على انه الامر الأمر يفيد الوجوب والمبادرة <تصفيق> ولحديث ابن ماجه من أراد الحجه فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحاجة هذا قد يرد لسان يكون مستطيعا فيتاخر حتى تذهب عنه لاستطاع وهذا المذهب من الوجوب على الفور هو قول الجمهور هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد واختيار شيخ الإسلام يقول الثاني أن الحج واجب على التراخ هذا مذهب الشافعية وإن كان ضعيفا وحجتهم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله قالوا هذه الآية نزلت في السنة السادسة وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة وقال هذا قياسا على الصلاه والصحيح ان الايه وإن نزلت في السنه السادسه فانها لم تتعرض لوجوب الحج او عدمه وانما تعرضت لاتمامه قال واتموا الحج والعمره وأما الايه التي فيها وجوب الحج فهي التي نزلت في السنه التاسعه من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت فانما وجب الحج بايه ال عمران ولله على الناس حج البيت وهذه يعني في السنه التاسعه وإنما تأخر للعاشره حتى يؤذن بخروج خروج المشركين من جزيرة العرب فأرسل عليا وأبا بكر أرسل عليا أن يعني يحج بعد العام مشرك حتى تتهيأ مكة لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتخرج عن كونها دار يعني أرض كفر إلى يعني ديار إسلام ولهذا مكة كانت أرض كفر قبل فتحه يعني كيف يجب الحج ومكة كانت أرض كفر تمنع المسلمين أصلا من الحج وقد رأينا في العمرة ففرض الحج كان بعد فتح مكة فلا يكون دليل الشافعية صحيح وأما قياسهم على الصلاة فأيضا هذا الصلاة وقت قصير يعني يعني موسع فيه وليس يصح قياس تأخير الصلاة نص ساعة ولا ساعة في وقت قصير لا يصح أن, أن نقيس على هذا فنسمح لبعض الناس أن يؤخر الحج ثلاثين وأربعين وخمسين سنة وبالتالي قد لا يتمكن منه فالحاصل أن الجمهور أهل العلم يرون أن الحج واجب على الفور وهذا هو الراجح يجب الحج والعمر والعمرة مرة في العمر وهذا معلوم لأنه سئل كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولو يعني وجبت لما أطقتم ثم قال زروني ما تركتكم الحديث فإنما يجب مرة وما سوى ذلك فهذا من الفضائل والنوافل ثم ذكر شروطه على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع المسلم لأن الكافر غير يعني مقبوله منه العبادات كما تقدم مرارا والعبد لانه مشغول بسيده والعبد مال لكنه اذا عتق كما سياتي وجبت عليه حجه الاسلام لكنه لو حج في رقه فانها يعني حجه مستحبه كما لو حج الصبي ايضا في يعني صغره فانها كالنافله فاذا يعني بلغ يلزم حجه الاسلام اذا استطاع اليه سبيلا شرط الاستطاعه الذي ذكره الله تعالى لمن استطاع اليه سبيلا قال والاستطاعه ان يجد زادا وراحله بالتهما اما الحديث لما سئل عن الاستطاعه فقال الزاد والراحله الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح قال ان يجد زادا وراحله بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام <تصفيق> يعني حد الاستطاع أن يجد ما يعينه على الذهاب إلى مكة ونفقات الطريق من مواصلات وطعام وشراب والعودة إلى ذلك ومؤنة أهله وعياله مدة مقامه في هذه الرحلة فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين فإن كان عليه دين سدده وإن كان عليه دين سيحل في وقت الحج وتركه فإنه لا بأس المقصود بالدين سواء الحال أو المؤجل الذي لا يستطيع سداده إن انشغل بالحج لكن ليس معنى هذا أن الدين يمنع مطلقا من الحج أو العمرة هذا باعتباره حقا من حقوق العباد حقوق العباد مبنية على المشاحة أما حق الله فمبنيون على المسامح لكن يتصور أن صاحب الدين ياذن فلا يكون هناك حرج أزن صاحب الدين وقال يعني أنا لا أريد الدين حتى ترجع حينئذن حتى لو كان حل حينئذن فالامر واسع ويجوز والحالة هذه الحج أو العمرة مع وجود الدين ومؤنة نفسه وعياله على الدوام طبعا لا يلزم على الدوام بهذا المعنى وانما يعني على القدر الذي ذكرناه على ما ينفع او يقضي حاجه العيال مده السفر واذا تتحقق الاستطاعه بثلاثه اشياء تتحقق الاستطاعه بثلاثة أشياء أولها القدرة البدنية يعني الصحة لحديث المرأة الخثعميه التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة وهذا عجز منه أفأحج عن أبي قال حج عن أبيك فإذا عجز بدنه عن الزهاب فهذا عزر في الاستطاعه صيف في هذا الزمان صارت المسألة أيصر صارت المواصلات أسهل وصار ممكن أن يعني يستعيد في كثير من العبادات والمناسك كالطواف والسعي بالركوب وصار ذلك متأسرا لكن يبقى أنه لا بد من القوة القدرة البدنية وهذه تختلف على حسب الحال الشرط الثاني القدرة المالية القدرة المالية يعني النفقة المال الذي يكفي للذهاب والعودة فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته وأصل هذا حديث مسلم كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقوت يضيع من يعول فليذهب للحج ويترك عياله بلا طعام وشراء ثالث حدود الاستطاع الأمن إذ لا ضرر ولا ضرار فإذا لم يكن هناك يعني أمن في الطريق وخشي على نفسه كان هذا عذرا وهذا العذر زال والحمد لله وكان زمان في أوقات كان خارج للحج معرض أن يرجع كسره قطاع الطريق واسباب الهلاك الان الحمد لله بسط الله الامن وصارت يعني الامور ايسر لكن قد يدخل في الامن انواع اخرى كيعني بعض الطواعين والامراض والاوبئه ونحو ذلك هذا مرده الى العلماء علماء الشريعه هم الذين يقدرون ذلك بعد النظر في يعني اهل التخصص وما يزعمونه من اشياء معينه ومراعاتها للوئي لا يعني الأمر يحتاج لتوسط دون التهويل أو التهوين يعني لا نهون من من كم سنة خرجت انفلونزا الخنزير وبعض الناس بالغ في هذا جدا ويعني قد حججنا فلم يكن هناك أي شيء وفي آخر الحج الإحصاءات اللي كل سنة تخرج قالوا أن هذه أقل سنة في يعني عدد الوفيات وأقل سنة في الأمراض وكل شيء إذن كان هناك نوع من التهويل جعل بعض الناس يعني يقولون ينادون بإلغاء الحج هذا العام وفعل هذا فعلا صاحب تونس يعني ابن علي ثم بعد هذا جاءته إنفلونزل خنزيرهم لما منع الحجيج وهذا كلام صحيح ونشر حاولوا أن يتكتموا لكن لم يستطيعوا والكلام نشر بنطاق واسع فهو منع الحجيج البلدة الوحيدة التي منع الحجيج فيها من هذا القرد ثم إن الله عز وجل أعطاه يعني ما يستحقه ثم أعطاه يعني زيادة بعد ذلك نصى الله لهم ولامثالهم المزيد يعني من مما يستحقونه على كل حال إذن المسألة مساله وجود طعون وجود كوليرا وجود وباء وجود مرض هذا أهل الطب يقررونه من وجهتهم ثم يترك لاهل الشريعة النظر إن كان هذا يعني صحيحا أم أن فيه تهويلا لأن بعض الناس ينظرون من زاوية قد يغيب عنها المعاني الشرعية من يعني التوكل ويعني نحو ذلك ولا بد من اعتبار معاني الأطباء والعلماء ونحو ذلك لكن الذي يزن هذا لأنه بعض الأطباء ونحن يكون عندهم الجزع والهلع وغياب المعاني الشرعية وإنه لو حالة واحدة يقول يمنع الناس كلها إنه لا فما معنى وجوب الحج وما معنى أنه لا ينبغي عن الإهدر هذه العبادة وما معنى حاجة الناس إلى هذه المعاني ونحو ذلك فالحكم النهائي يكون عند يعني علماء الشريعة بعد طلائعهم على تقريرات ويعني ألوان وأنواع المخاطر ونحو ذلك التي يقررها المتخصصون إذا هذه الشروط ثلاثة لتحقيق الاستطاعة تزيد شرطا رابعا بخصوص النساء وهو الذي يعني يذكره الآن ويعتبر المرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على تأبيل تحرم عليه, تحرم عليه على لنسب أو سبب مباع. نعم يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة قدرة البدنيه والمالية والتحقق الامن يضاف بالنسبة للنساء شرط المحرم فالمحرم للمرأة من السبيل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فإذا لم تجد المرأة محرما فإنها يعني لم تستطع السبيل ولهذا يشترط للمرأة هذا الشرط ويشترط في المحرم أن يكون مسلما عاقلا بالغا وبه تتحقق الصيانة وقد يوجد المحرم فيئبى ان يخرج مع المراه فلا يلزمه ليس واجب يستحب لكن لا يلزمه ذلك فاذا ابى فان المراه يعني تبقى ولا تخرج فان بذلت له النفقه قالت انا يعني انفق نفقتك عندي قيل يلزمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل انطلق فحج مع امراتك وقيل ايضا لا يلزمه حتى لو بذلت له النفقه وهذا هو الراجح ومن ثم لا تعتبر الرفقة الآمنة لا في المذهب ولا عند أبي حنيف لكن عند مالك والشافعي يجوز أن تحتمر مع أو تعتمر مع الرفقة الآمنة والصحيح أن هذا ليس عليه دليل وإنما هو اجتهاد في مقابل النص ولهذا يعني المحرم من السبيل ولكن لو عملت بمذهب الارض المالكيه والشافعيه صحت منها الحجه وكذلك العمره لكنها تاثم لمخالفه يعني النصوص لان امراه خرجت يعني في رفقه امنه من غير محرم صح حجها وسقطت عنها الفريضه لكنها خرجت في الاثم ورجعت في الاثم لانها استعجلت ولم تنضبط بهذا الضابط المهم من ضوابط الشريعه وبعضهم يفرق بين الكبيره التي لا تشتهى وبين الصغيره الشابه وبهذا جرت بعض القوانين وهذا أيضا ليس له أصل في الشريعة وقد تكون الكبيرة يعني قد تشتهى ممن يشتهيها لكل ساقطة في الحي لا قطة فإذا جاء الشيطان من يمنع هذا قالوا المحرم زوجه ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح قال يعتبر المرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب من تحرم عليه بنسب كالابن والاب والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت هؤلاء سبعة من المحرمات النسبية أو سبب مباح سبب مباح يعني كالرضاع والمصاهرة ف يعني إن, كانت إن كان ابنها من الرضاع أو نحو ذلك أو المصاهره أبو الزوج يعني حماها وابن الزوج هي امرأة أبيه وزوج الأم وزوج البنت هؤلاء أيضا أربعة محارم بالمصاهره أو سبب مباح سبب مباح حتى يخرج السبب المحرم لأن هناك أسباب محرمة كأم المزنية بها يحرم عليه يعني الدخول بها ومع هذا تحرم على التأبيد ومع هذا سبب محرم أو بنت المزنية بها فهذا لا يسبب المحرمية نعم ومن ضرر حتى لا اخرج عنه المبيه حتى نعمره نعم من يعني في هذا والصحيح انه واجب على الفور فرط يعني في الحج كفعل كثير من الناس التجار وغيرهم عندهم اموال لكن يتعللون بعدم السيوله ويتعللون بالانشغال بمتابعه التجارات والاعمال ونحو ذلك ثم فجاه يموتون ولا يحجون اخرج عنه من ماله حجه وعمره هذا المذهب مذهب الشافعي لانه واجب عليه وعند مالك أبي حنيفة يسقط بالموت فلا يلزمه أو فلا يلزم الورثة إلا أن كان وصى بعض الناس يوصي أن يخرجوا من ماله من يحج عنه أما بالوصية فلا إشكال لكن من غير وصية لا يلزم ذلك عند أبي حنيفة ومالك ويسقط عنه بالموت لأنه هو الذي قصر وعند المذهب والشافعية فإنه يخرج عنه لكن في المذهب أيضا تضيق أكثر من يخرج عنه يعني من بلد المحجوج عنه فإن كان من مصر فإن رجلا يخرج من مصر ليحج بل من البلد التي فيها هذا المحجوج عنه والصحيح انه لا دليل على هذا ذكروا من, أهل من دويرة أهلي أو نحو ذلك ولم يصح كما أن المحجوج عنه نفسه لو كان بمكة يعمل ونحو ذلك ثم انه اراد ان يحج من مكه يحج عن نفسي فهذا امر واسع فكذلك لو اردنا ان نحج عنه ايضا ونحن في مكه او في بلده اخرى غير بلده كان هذا يعني جائزا ولأن الواجب على النائب الذي يحج عن الميت او عن الغير الواجب عنه القيام باعمال الحج وهذا يعني ليس له علاقه بان يكون السفر من مكان ما ونحوه لكن في المذهب يحج عنه من حيث وجب عليه الحج ولا يصح الحج من كافر نعم. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ولا من صبي والعبد ولا يمثل عنهما ولا صح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ومن حج عن غيره ما لن يكون عن نفسه أو نذر أو نذر أو ولن يكن حج عن نفسه أو عن نذري أو عن نذري وفعله قم له حج قم له وفعله قبل حجه الإسلام وفعله قبل حجه الإسلام وفعله قبل حجة وقع حجه عن فاضي نفسه دون غيره نعم قل لا صاح الحج من كافر ولا مجنون لأنهم ليس من أهل الوجوب وفعل قلم عن المجنون وأما الكافر وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفر ويصح من الصبي والحج أما الصبي والحج فيصح منهم للحديث ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى فيصح منهما لكن لا يجزئهما عن حجه الإسلام معلوم أن امرأة رفعت صبيا وقالت لهذا هذا حج فقال لها الناس نعم ولك أجر إذن الحج من الصبي مقبول كالنافله ومن العبد كذلك فاذا بلغ الصبي او عتق الحج وجب عليهما حجت الاسلام ويصح من غير المستطيع يعني لو ان رجلا غير مستطيع تجشم فقير ليس عنده مال تجشم ذلك ويعني مريض لا يتحمل تجشم المشقه وذهب وحج فان حجه صحيح والمرأة بغير محرم لا تستطيع لان المحرم شرط فلو أنها فعلت من غير محرم تأثم لكن الحج أيضا صحيح ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غير يعني الأولى أو الواجب الاول أن يحج عن نفسه فلو ذهب يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه صار حجه عن نفسه رجل قال لبيك عن شبرمه قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمه كذلك يعني لو كان عليه نذر فبدا بحج النذر نقول ابدا بحجه الاسلام ثم بعدها او نفل هذا من باب اولى وقع حجه عن فرض نفسه اولا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 maar als je daar bezorving hebt, de we het nemen zijn, de nood aan het de kennis die we hebben. Mm mm. Mm. De Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.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 يظن ظن أن بجمع بين صيام داود وصيام الاثنين والخميس يكون حقق الافضل لا هذا غير صحيح لا يتصور صيام داود مع الاثنين والخميس الاثنين والخميس وتر إذا صام الاثنين وافطر الثلاثاء يبقى يصوم الأربعاء ويفطر الخميس يبقى صام الاثنين وفطر الخميس في أسبوع القادم العكس هذا من التنطع إذا وصل أعلى شيء لا يفكر ساعتها في الاثنين والخميس هل أنه الاعتكاف عند دخول المسجد لأداء الفريضة كان أقول أثناء الدخول نواية الاعتكاف؟ قال بهذا الشافعية وهو قول ضعيف وإحنا ذكرنا هذا في الدرس لأن مثل هذا في كل صلة وفي كل نص ساعة جلوس لو كان جائزا أو مشروعا لا نقل ولم يفرط فيه أن يسموا أصحابه وهم أحرصوا الناس على الخير فالظاهر أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة واليوم من الفجر للمغرب والليلة من المغرب للفجر بعض أخواني يذكرنا بأن يعني من قال لنا في أثناء درس الزكاء أن جرام الفضة 13 جنيها أخطأ قالوا بالبحث الدقيق وجدت أن سعره اليوم 5 جنيه و30 قرشة ويتراوح منذ بداية العام بين 5 و ونص وبناء عليه يبقى نصاب الفضة 3150 جنيها بدل ما احنا كنا طلعنا ال. لسبعة ألاف على كلام أخينا الأل ثلاثة عشر جنيه مين هذا عشر جنيه وغرنا وخدعنا لا. الكلمة أمانة احنا أولا ما نعرفش زكاه سعر الفضة صاحبنا انبارة وقال قولا ويبدو أن على كل حال الأمر واسع وهذه قصة طويلة حاصلها أن امرأة وضعت في رمضان وأفترت وكانت معذوره لأجل الـ الـ الـ الـ ثم الحمل ثم الرضاعه ولم تتمكن من القضاء وهذه مسألة بحثنا قلنا إذا لم تتمكن من القضاء بعذر فلا حرج عليه وعليها يبقى في زمتها القضاء ولو بعد ثلاث سنوات أما إذا لم تتمكن أو كانت متمكنة من القضاء وقصرت حتى دخل رمضان ثاني فإن المذهب يلزمها مع القضاء بالكفارة الإطعام والراجح أنه ليس عليها وهذا مذهب الأحناف ليس عليها إلا, إلا الإطعام فقط لكن تأثم إن كانت قصرت إن كانت يعني تأخرت من غير عذر وعند الحنابلة عليها كفارة وعند الشافية عليها على كل سنة كفارة وهذا كان نحن نقوله فإنبغي اللي يسأل يكون يعني ركز في الكلام الماضي على كل حال نقف عند المواقيت والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم